Hatmi Şerif, okuyan Kurra Hafız Mehmet Çelik. Cüz 9 Adem Allahın Şeytanı Rabbim, İsmi Allahı Rahmanı Rhamim. "Qālān قلمه لنخرج منك يا شعب والذي آمن معك والذي آمن معك من غضيتنا أول تعودن في ملتنا قال ولو كن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 117. لئن تبعتم شعيبا إنكم إذا لخاسرون 118. فأخذتهم الرجفة فأصبحوا في دارهم جاثمين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 فكيف آسى على قوم كافرين وما أرسلنا في قرية من نبي إلا أخذنا أهلها بالبأسا بَدَّنَا مَكَانَ السَّيِّئَةِ الْحَسَنَةَ حَتَّى عَفَا الذَّقَاءُ قَدْ مَسَّ أَبَاءَ أَنَا الضَّرَّ وَالسَّرَّ فَأَخَذْنَاهُمْ دَوْتَهُ فَأَخَذْنَاهُمْ دَوْتَتَم وهم لا يشعرون، فلو أن أهلُ الوراء آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض، ولكن كذبوا. ولكن كذبوا فأخذناهم بما كانوا يكسبون أفأمن أهل القرى أن يأتيهم بأسنا بياتا وهم نائمون أفأمن أهل القرى أن يأتيهم بَسُؤْنَاهُ حَمٌ وَهُمْ يَلْعَبُونَ أَفَأَمِنُوا مَكْرَ اللَّهِ فَلَا يَهْنِئُ مَكْرُ اللَّهِ إِنَّ الْقَوْمَ خَاسِرُونَ أَفَلَمْ يَهْدِ لِلَّذِينَ يَرْتَسُونَ الْأَرْضَ مِنْ بَعْدِ أَهْلِهَا أَلَوْ نَشَاءُ أَنْ 119. فنطبع على قلوبهم فهم لا يسمعون تلك القرى قص عليك من أنبائها 111. ولقد جاءت رسلهم بالبينات فما كانوا ليؤمنوا بما كذبوا من كذلك يطبع الله على قلوب الكافرين وما وجدنا لأكثرهم من عهد 116. وجدنا أكثرهم لفاسقين ثم بعثنا من بعدهم سب آياتنا إلى في العون وملئه فغضبوا بها فاضغ كيف كان عاربة مفسدين فقال موسى يا في العون إني رسول من رب العالمين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 فأتي بها إن كنت من الصادقين فألقى عصاه فإذا هي ثعبا مبين ونزع يده فإذا هي بيضاء للناظرين قال الملأ من قوم فرعون هذا لساحر عليم 112. يريد أن يخرجكم من أرضكم فماذا تأذرون 113. قالوا أرجه بأخاه في المدائن حاشرين 114. يأتوك بكل ساحر عليم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 فَإِنَّمَا أَنَّا كُنَّا نَحِلُّ نُذْنِقِين قَالُوا أَنقُوا فَلَمَّا أَنقَ سَحَرُوا أَعْدَنَ النَّاسَ فَاسْتَرْهَبُوهُمْ وَجَاءُوا بِسِحْرٍ وأوحينا إلى موسى أن ألقي عصاك فإذا هي تلقف ما يأفكون فبقع الحق وبطل ما كانوا يعملون فاغربوا هنالك من قلبوا صاغرين فألقي السحرة ساجدين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 جو منها أهلها، فسوف تعلمون. لالقط عن أيدكم وأرجلكم من خلاف ثم أن صلبا لكم قالوا إنما إلى عد. نا من غلبون وما تقم منا إلا أن آمنا بآيات ربنا لما جاءتنا ربنا أثروا علينا صبرا تَوَفَّنَا مُسْلِمِينَ فَقَالَ الْمَلَأُ مِنْ قَوْمِ فِرْعَوْنَ اتَّذَرُوهُ سَادَّ قَمَنْ هُوَ لِيُفْسِدُ فِي الْأَرْضِ يَذَرُ كَبَأَنَتَكْ قَالَ سَأَقْتُلُ أَبْنَاءَهُمْ فَنَسْتَحْيِي نِسَاءَهُمْ وإن فَفَقَهَ هُم قَاهِرُ قَالَمُ سَالِقًا مِهِ اسْتَعِينُوا بِاللَّهِ فَاصْبِرُوا إِنَّ الأَرْضَ لِلَّهِ يُرِيسُهَا مَنْ يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ وَالْعَاقِبَةُ لِلْمُتَّقِينَ قالوا أوذينا من قبل أن تأتينا ومن بعد ما هتنا قال عسى ربكم أن يهلك عدوكم فيستخلفكم في الأرض فينظر كيف تعملون فَقَدْ أَخَذَ آلُ فِرْعَوْنَ بِالسِّنِّ وَنَقَصَ مِنَ الثَّمَرَاتِ لَعَلَّهُمْ يَذَّكَّرُونَ فَإِذَا جَاءَتْهُمُ الْحَسَنَةُ قَالُوا لَنَا هَذِهِ وَإِنْ تُصِبْهُمْ سَيِّئَةٌ يَطَّيَّبُوا 117. ألا إنما طائرهم عند الله ولكن أكثرهم لا يعلمون 118. فقالوا مهما تأتنا به من آية لتسحرنا بها فما نحن لك 112. فأرسلنا عليهم الطوفان والجراد والأمة لبض وفادع واتب آيات فالصلاة فاستكبروا بكانوا قوما مجرمين 113. ولما عليهم زقان يا موسى دع لنا رتبك بما عهد عندك، لأنك شفّت عن نذر جزلا لك بل معك بني إسرائيل. فَلَمَّا كَشَفْنَا عَنْهُمُ الرِّجْزَ إِلاَّ أَجَلٍ هُمْ بَالِغُهُ إِذَا هُمْ يَكُثُونَ فَانْتَقَلْنَا مِنْهُمْ فَأُرْقِنَاهُمْ فِي الْيَمِّ بِأَنَّهُمْ كَذَبُوا بِآيَاتِنَا وَكَانُوا عَنْهَا غَاطِبِينَ فأمرَّثنا القُومَ الذين كانوا يستضعفون مشائِعَ الأرضِ وَمغارِبَها التي بارَكْنَا فيها وَتَمَّتْ كَلِمَةُ رَبِّكَ الحُسْنَ عَلَى بَنِي إسْرَائِيلَ بِمَا صَدَّرُوا ودمرنا ما كان يصنع فرعون وقوه وما كانوا يعيشون وجاوزنا ببني بِبَنِي البحر فأتوا على قوم يعكفون على أصنام لهم قالوا يا موسى اجعلنا إلها كما لهم آلهة قال إنكم قوم تجهلون إنها أماء إن تتذروا ما هم فيه وباطل ما كانوا يعملون قُل لا اراى الله ابويكم الها وهو فضلكن على العالمين واذا انجيناكم من ال فرعون يسومناكم س العذاب يُغَتِّلُونَ أَبْنَاءَكُمْ وَيَسْتَحْيُونَ نِسَاءَكُمْ وَفِي ذَلِكُمْ بَلَاءٌ مِّنْ رَبِّكُمْ عَظِيمٌ فَبَاعَرْنَا مُوسَى ثَلَاثِينَ لَيْلَةً وَأَتْمَمَنَا هَا بِعَشْرٍ فَتَمْ مَنِّ قَالَ تُرْدِيهِ أَرْبَعِينَ لَيْلَةٍ فَقَالَ مُوسَى لِأَخِيهَا وَنَخْلُثْنِي فِي قَوْمِهِ بَأَصْلِحْ وَلَا تَتَّبِعْ سَبِيلَ الْمُفْسِدِينَ وَلَمَّا جَاءَ مُوسَى لِي قَالَ ذَا 117. قال رب ألي أنظر إليك 118. قال لن تراني ولكن انظر إلى الجبل فإن استضر مكانه فسوف فلما أله الجبل بعله ذكما خرموا صعقات فلما أفاق قال سبحانك تبعت إليك وأنا أول المؤمنين قال يا موسى إن صبّيتك على ناس في رسالتي وبكلامي فخذ ما اتيتك فكن من الشاكرين وكتبنا له في الان واحب كل شيء موعظه وتفصيلا لكل شيء فخذها بقبة من قمك يأخذ بأحسنها سأريكم دار فاسقين سأصرف عن آيات الذين يتكدعون في الأرض بغير الحق فإن يرى كل آية لا يؤمنوا بها وَإِنْ يَرَوْا سَبِيلَ الْغُشْدِ لَا يَتَخِذُوهُ سَبِيلًا وَإِنْ يَرَوْا سَبِيلَ الْغَيْرِ يَتَخِذُوهُ سَبِيلًا ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ كَذَبُوا بِآيَاتِنَا وَكَانُوا عَنْهَا غَاطِمِينَ والذين كذبوا بآياتنا بلقاء الآخرة حبطت أعمالهم هل مبسون إلا ما كانوا يعملون فاتخذ قوم موسى من بعده من حبيهم عبلا جسدا له خذار أَلَمْ يَرَوْا أَنَّهُ لَا يُكَلِّمُهُمْ وَلَا يَهْدِيهِمْ سَبِيلًا اتَّخَذُوهُ بِكَنْوَالِمٍ وَلَمَّا شُقَّتْ فِي أَيْدِيهِمْ ذَرَأَ أَبَدًا قَدْ ظَنُّوا أَن لئن لم يرحمنا ردنا فيغفر لنا لنكونن من الخاسرين ولما رجع موسى إلى قومه غربان أسفا قال بئس ما من بعدي أعبتُم أمرَت بكم، وأنقَل الباح وأخذ برأس أخيه يجره إليه. قال ابن أمّ إن القوم استضعفوني وكانوا يقتلونني. 119. فلا تشمت في الأعداء ولا تجعلني مع الضوم الظالمين 110. قال رب اغفر لي ولأخي فأدخلنا في رحمتك وأنت أرحم الراحمين إن الذين اتخذوا العجل سينالهم غضبون 117. وذلة في الحياة الدنيا وكذلك نجزي المفترين والذين عملوا السيئات ثم تابوا من بعدها فآمنوا إن ربك من بعدها لغفور رحيم ولما سكت عن موسى الغضب أخذ الأنواح وفي نسختها هدى ورحمة للذين هم لربهم يرهبون باختار نوسى قومه سبعين رجلا فَلَمَّا أَخَذَتْهُمُ الرَّفَعَ قَالَ رَبِّ لَوْ شِئْتَ أَهْلَكْتَهُمْ مِنْ قَضَائِعِي أَتُهْلِكُنَا بِمَا فَعَلَ السُّفَهَاءُ مِنَ اذْهِيَ إِلَّا فِتْنَتُكَ تُظِلُّ بِهَا مَنْ تَشَاءُ 124. من تشاء 125. أنت ولينا فارثل لنا وارحمنا وأنت خير الغافرين 126. واكتب لنا في هذه الدنيا حسنة وفي الآخرة إنا هذنا إليك قال عذابي يصيب به من أشاء فرحمتي وسعت كل شيء فسأكتبها للذين يتقون ويرتون الزكاة والذين هم بآياتها يؤمنون الذين يتبعون رسولا نبي الأمي الذي يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة والإنجيل يأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر فيحل لهم الطيبات فيحرم عليهم الخبائف ويضع عنهم إصرهم فَيَضَعُونَ عَنْهُمْ إِصْرَهُمْ فَلَأَلا لَلَّتِي كَانَتْ عَلَيْهِمْ فَالَّذِينَ آمَنُوا بِهِ فَعَزَّرُوهُ فَنَصَرُوهُ وَاتَّبَعُوا النُّورَ الَّذِي أُنْزِلَ مَعَهُ أُولَئِكَ هُمُ الْمُسْلِمُونَ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 ومن قوم موسى أمة يهدون بالحق وبه يعذبون فقطعناهم اثنتي عشرة أسباقا أمما فأوحينا إلى موسى استسقاه قومه أن 129. فانبجست منه اثنتا عشرة عينا قد علم كل أناس مشربهم فظللنا عليهم الغمام وأنزلنا عليهم من والسلبا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 وَا فِي لَكُم مُخَاطِئَاتٌ آتِكُمْ سَنَزِيدُ الْمُحْسِنِينَ فَبَتَّنَ الَّذِينَ ظَلَمُوا مِنْهُمْ قَوْلًا وَإِرًا الَّذِي قِيلَ لَهُمْ فَأَغْسَلْنَا عَلَيْهِمْ رِجْزًا مِنَ السَّمَاءِ بِمَا كَانُوا فاسألهم عن القرية التي كانت حاضرة البحر إذ يعدون في السبت إذ تأتيهم حيتانهم يوم سبتهم شرعا ويوم لا يسفتون لا تأتيهم كذلك نبلوهم بما كانوا يفسقون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 فَلَمَّا نَسُوا مَا ذُكِّرُوا بِهِ آن جئنا الذين ينسون عن السوء إذا أخذنا الذين ظلموا فآخذنا الذين ظلموا بعذاب بِمَا بما كانوا يفسقون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 إن ربك لسريع العقال وإنه لوفور رحيم فقطعناهم في الأرض أمما منهم الصالحون ومنهم دون ذلك فبلوناهم بالحسنات والسيئات لعلهم يربعون وَإِخْوَانٌ فَمِنْ بَعْدِهِمْ قَنْصٌ وَوَرِثُوا الْكِتَابَ يَأْخُذُونَ عَرَضَ هَذَا الْأَرْضِ بَيَقُودُونَ سَيُغْفَرُ لَنَا وَإِنْ يَأْتِهِمْ عَرَضٌ مِثْلُهُ يَأْخُذُ أَلَمْ يَخْصَّ عَلَيْهِمْ مِيثَاقُ كِتَابِهِمْ لا يقولوا على الله إلا الحق فدرسوا ما فيه والدار الآخرة خير للذين يتقون أفلا تعظلون 111. والذين يمسكون بالكتاب وأقالوا الصلاة لا نضيع أجر المصلحين وإذ نتقن الجبل فمقهم كأنه ظلة وظنوا أنه ذاقع بهم خذوا ما آتيناكم بقذ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 قالوا بلا شهدنا أن تقولوا يوم القيامة إنا كنا عن هذا غافلين 112. أو تقولوا إنما أشرك آباؤنا من قبل وكنا من بعدهم أفتهلكنا بما فعل المبطئون وكذلك نفصل الآيات ولعلهم يرجعون واتل عليهم نبأ الذي وَآتَيْنَاهُ آيَاتِنَا فَانْسَلَخَ مِنْهَا فَأَتْبَعَهُ الشَّيْطَانُ فَكَانَ مِنَ الْغَابِينَ وَلَوْ شِئْنَا لَرَفَعْنَاهُ بِهَا وَلَكِنَّهُ أَخْلَدَ إِلَى الْأَرْضِ وَاتَّبَعَ هَبَاهَ فمثبه كمثل الكلب إن تحمل عليه يلهس أَمْ تتركه يلهس ذلك مثل القوم الذين كذبوا بآياتنا فاقصص القصص لعلهم يتفكرون ساء مثله القوم الذين كذبوا بآياتها بأنفسهم كانوا يغذبون 110. من يهدي الله فهو المهتدي 111. ومن يغلل فأولئك هم الخاسرون ولقد لجهنم كثيرا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 وللله أسماء الحسن فدعوه بها بدؤ الذين ينحدون في أسمائه سيزعون ما كانوا يعمون ومن من خلقنا أمت يهدون بالحق وبه يعدلون والذين كذبوا بآياتنا سنستدرجهم من حيث لا يعلمون وأملي لهم إن كيدي متين أبلن يتفكروا ما بصاحبهم من جنة إن هو إلا نذير مبين أَبَلَمْ يَنْظُرُوا فِي مَلَكُوتِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَا خَلَقَ اللَّهُ مِنْ شَيْءٍ وَأَنْ عَسَى أَنْ يَكُونَ قَدْ اغْتَرَبَ أَجَلُهُمْ فَبْأَيِّ حَدِيثٍ بَعْدَهُ مِنُونَ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 أكثر الناس لا يعلمون لا أملك لنفسي نفعا ولا ضرا إلا أملك لنفس نفع ولا ضر ما شاء الله ولن كنت أعلم وين بل استكثرت من الخير وَمَا مَسَّنِي السُّوءُ إِنَّ أَنَا إِلَّا نَذِيرُ وَبَشِيرٌ مِنْ غَمٍّ مِنُّنٍ وَالَّذِي خَلَقَكُم مِنْ نَفْسٍ أَحَدَةٍ وَجَعَلَ مِنْهَا زَوْجَهَا لِيَسْكُنَ إلَيْهَا فلما مات والشاه حملت حملا خفيفا فمرت به فلما اسقلت عظم الله ربهما لئن اتيتنا صالحا لنكونن من الشاكرين فَلَمَّا آتَاهُم مَّا صَالِحًا جَعَلَ لَهُ شُرَكَاءَ فِيمَا آتَاهُم فَتَعَالَى اللَّهُ عَمَّا يُشْرِكُونَ أَيُشْرِكُونَ مَعَ نَا مَا لا يَخْلُقُ شَيْئًا وَهُمْ يَخْلَقُونَ ولا يستطيعون لهم نصرا ولا أنفسهم ينصون وإن تدعوهم إلى الهدى لا يتبعوكم سباب عليكم أدعوتموهم أم أنتم صالتون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 أَمْ لَهُمْ أَعْيُنٌ يَصْرُّونَ بِهَا أَمْ لَهُمْ آذَانٌ يَسْمَعُونَ بِهَا أَمْ يَدْعُونَ شُرَكَاءَكُمْ ثُمَّ يَمْكِيدُونَ فَلَاتَكُونَ إِنَّ وَلِيَّ اللَّهُ الَّذِينَ نَزَلَ الْكِتَابَ بَهُوَ يَتَفَلَّ الصَّائِعِ وَالَّذِينَ تَدْعُونَ مِنْ دُونِهِ لَا يَسْتَطِيعُونَ نَصْرَكُمْ وَلَا أَنفُسَهُمْ يَنْصُرُونَ وَإِن تَدْعُوهُمْ إلَنُهُ ذَا لَا يَسْمَعُ فَتَرَا هُمْ يَنْظُرُونَ إِلَيْكَ وَهُمْ لَا يُبْصِرُونَ خُذِ الْعَفْوَ بَأْمُرْ بِالْعُرْفِ بَأَعْلِرُوا عَنِ الْجَاهِلِينَ وَإِمَّا يَنْزَوَنَّكَ مِنَ الشَّيْطَانِ نَزْرٌ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ إنه سميع عميم إن الذين اتقوا إذا مسهم طائف من الشيطان تذكروا فإذا هم مبصرون فإخذانهم يمتونهم في الغي ثم لا يقصرون وَإِذَا لَمْ تَأْتِهِمْ بِآيَةٍ قَالُوا لَمْ لَجْتَبَيْتَهَا قُلْ إِنَّمَا أَتَّبِعُ مَا يُنْحَى إِلَيَّ مِنْ رَبِّي هَذَا بَصَائِرُ مِنْ رَبِّكُمْ وَهُدَى مَّرَحْمَةٌ لِقَوْمٍ وَإِذَا أُريَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنصِتُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ فَاذْكُرُوا رَبَّكَ فِي نَفْسِكَ تَضَرُّعًا وَخِيفَةً وَدُونَ الْجَهْرِ مِنَ الْقَوْلِ بِالْغُدُوِّ وَالْآصَالِ وَلَا تَكُن مِّنَ الْغَافِلِينَ إِمَّا الَّذِينَ عِندَ رَبِّكَ لَا يَسْتَكْبِرُونَ عَنْ عِبَادَتِهِ وَيُزَكِّبُونَهُ وَلَهُ يَسْبُدُونَ بِاسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ يَسْأَلُونَكَ عَنِ الْآَنِ فَ قل الأنفال لله والرسول 112. فاتقوا الله وأصلحوا ذات بينكم وأطيعوا الله ورسوله 119. إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياتهم زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون 110. الذين يظيمون الصلاة ومما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 وَإِنَّ فَرِيقًا مِنَ الْمُؤْمِنِينَ لَكَارَهُونَ يُجَادِلُونَكَ فِي الْحَقِّ بَعْدَ مَا تَبَيَّنَ لَكَ أَنَّ مَا يُسَاقُونَ إِلَى الْمَوْتِ وَهُمْ يَنْذَرُونَ وَإِنْ يُعَذِّبْكُمُ اللَّهُ إِحْدَى الطَّائِفَتَيْنِ أَمْ ها لكم وتمتد أن غير ذات الشوك ت تكون لكم ويريد الله أن يحق الحق بكلماته فيريد الله أن يحق الحق بكلماته دابر الكافرين لِيُحِقَّ الْحَقَّ فَيَنْقُضَ الْبَاطِلَ وَلَكِنْ كَرِهَ الْمُجْرِمُونَ <تصفيق> إِذْ تَنَسَّاوَ ثُونَ رَبَّكُمْ فَاسْتَجَابَ لَكُمْ أَنِّي مُمِتُّكُمْ بِأَلْفٍ مِنَ الْمَلَائِكَةِ نُذُفٍّ وَمَا جَعَلَهُمْ 111. الله إلا بشرى ولتقمئن بي قلوبكم ومن نصر إلا من عند الله إن الله عزيز حكيم إِنَّ رَبَّكَ يَعْلَمُ أَنَّكَ تَقُومُ أَدْنَى مِن ثُلُثَيِ اللَّيْلِ وَنِصْفَهُ وَثُلُثَهُ وَالَّذِينَ يَرْقُبُونَ وَلَوْ ز الشيطان بل يقبض على قلوبكم ويثبت به الأقدار إذ يحيرك إلى الملائكة أنني معكم فثبت الذين آمنوا سألقي في قلوب الذين كثر الرعب فَو 122. فانقى الأعناق وانقربوا منهم كل بنار 123. ذلك بأنهم شاقوا الله برسوله ومن يشاق بالله برسوله فإن الله شديد ذلكم فانقوه وأمن الكافرين عذاب النار. يا أيها الذين آمنوا إذا لقيتم الذين كفروا زحفا فلا تولوهم الأدبار فَمَن وَلَّهُنَّ يَوْمَئِذٍ جُذِرَهُ إِلَّا التَّحَرُّفَ لِقِتَالٍ أَوْ تَعَيُّزًا إِلَى فِئَةٍ فَقَدْ بَاءَ بِغَضَبٍ مِّنَ اللَّهِ وَمَا ظَلَمَهُ جَهَنَّمُ وَبِئْسَ فَلَمْ تَغْتُلُوهُمْ وَلَكِنَّ اللَّهَ قَتَلَهُمْ وَمَا رَمَيْتَ إِذْ رَمَيْتَ وَلَكِنَّ اللَّهَ رَمَى فَلِيُبْنِيَ الْمُؤْمِنِينَ مِنْهُ بَلَاءً حَسَنًا إِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ ذَلِكُمْ وَأَمْنِينَ ان الله موهيم كيد الكافرين ان تستفتحوا فقد جا انكم الانفتح وان تنتهوا فهو خير لكم وان تعودوا ولن تُنِيعَتُمْ في أتُكُمْ شيءَ ولم كثُرتَ وَأَنَّ اللَّهَ مَعَ الْمُؤْمِنِينَ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اطِيعُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ مَنَّا وَمَنْ لَمْ عَنْهُ مَأْتُمْ تَسْمَعُونَ 119. ولا تكونوا كالذين قالوا سمعنا وهم لا يسمعون 110. إن شر التواب عند الله الذين لا فلو علم الله فيهم خيرا لأسمعهم فَلَمْ أسمعهم لتولوا وهم معذبون يا أيها الذين آمنوا استهيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما فعلم أن الله يحول بين المريض قلبه وأنه إليه تحشه فتقول في سنتر لا تصبنا الذين ولم منكم خاص. فاعلموا أن الله شديد العقاب فاذكروا إذ أنتم قليل مستوعفون في الأرض تخافون أن يتخطفكم الناس فآباكم وأيدكم فَآمَنَتْكُم أَن يَدْكُنَ نَصْرُهُ فَرَزَقَكُم مِّنَ الطَّيِّبَاتِ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ <تصفيق> يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَخُونُوا اللَّهَ وَالرَّسُولَ وَتَخُونُوا أَمَانَاتِكُمْ وَأَنتُمْ 119. فاعلموا أنما أموالكم وأولادكم فتنة وأن الله علم لَنَكُفِّرَنَّ عَنكُمْ سَيِّئَاتِكُمْ وَيُدْخِلَنَّكُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ وَاللَّهُ يُؤْتِي وَإِنْ يَغْضُ بِكَ الَّذِينَ كَفَرُوا لِيُثْبِتُوكَ أَمْ يَقْتُلُوكَ أَمْ ويمكرون ويمكر الله فالله خير ماكرين وإذا تتلى عليهم آياتنا قالوا قد سمعنا لو نشاء لقلنا مثل هذا وَإِذْ قَالِ اللَّهُمَّ إِنْ كَانَ هَذَا هُمَ الْحَقَّ مِنْ عِنْدِكَ فَأَمْطِرْ عَلَيْنَا حِجَارَةً مِنَ السَّمَاءِ أَوْ اِئْتِنَا بِعَذَابٍ أَلِيمٌ وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُعَذِّبَهُمْ أَنْتَ فِيهِمْ وَمَا وما كان اللهم عذبهم وهم يستغفرون وما لهم ألا يعذبهم الله وهم يصدون عن المسجد الحرام وما كانوا أولياء إن أولياء تقوون ولكن أكثرهم لا يعلمون فما كان صلاتهم عند البيت إلا مكان أم تصديه العذاب بما كنتم تكفرون إن <تصفيق> 119. والذين كفروا ينفعون أموالهم ليصدوا عن سبيل الله فسينفعونها ثم تكون عليهم حسرة ثم يولبون 110. كفروا إلى جهنم 119. ليميز الله الخبيث من الطيب ويجعل الخبيث بعضه على بعض فيركبه جميعا فيجعله في جهنم أولئك هم الخاسرون 117. قل للذين كفروا إن ينتهوا يغفر لهم ما قد سلف وإن يعودوا فقد مضت سمة الأولين 118. حتى لا تكون فتنة ويكون الدين هُوَ لِلَّهِ فَإِنْ تَهَوْ فإِنَّ اللَّهَ بِمَا يَعْمَلُونَ بَصِيرٌ وَإِن تَوَلَّوْا فَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ مَوْلَاكُمْ يَعْمَلُ الْمَوْلَى وَنِعْمَ النَّصِيرُ ve Allahu Azim Hatmi Şerif okuyan Kurra Hafız Mehmet Çelik